وكذلك أعترني عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الشاعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبع وثمنهم كلبهم قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتونه غيب السماوات والأرض أبطر به وأسمع ما لهم عليه ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد ولن تجد من دونه ملتحدا